Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra Ketabun anzalnaahu ilayka Litukhrig annaas min alzulumat Ilan nuri biiznirrabbihim Biiznirrabbihim ila siraat Al-Aziz Al-Hamid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 اِذْ أَن جَأَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَذْبَحُونَ ابْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلك بلا أم من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم له شكرتم لا أزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لا شديد وقال موسى إيه تكفرو أن, تكفروا أن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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبَ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 تُرِيدُونَ أَن تَصُدّونا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونا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 ذالك لمن خاف مقام و وعيد واستفتح و كل جبار عنيد من ورائي جهنم و يسقى من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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا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 صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم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 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزق لكم.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 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مطنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء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 إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله, وبرزوا لله الواحد القهار W-taral Mujrimin yoma izm mukrnnin fi al asfad sarabiluhum min qatiranu wa tghshajuhum al nair liyajizi Allahu kulle nafsin ma kesabet inna هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الألباب